لماك سيوف علىك زي قل لي وين يا خي مخلي النور مخلي الضي ورايح زي قل لي يا مخلي النور ضحكنا تعود تبكينا الدنيا دايم تلعب بينا ضحكنا تعود تبكينا الدنيا دايم تلعب بينا تعود تبكينا, تبكينا ساليها وسالينا فيها غير الحي في يوصلك زين قل لي من رايح Kalli nure muk chordi Raaeha latulma voi vai laughter tai klamak exhausted è ويحل يتبعها بصرارة دنيا خوان وغرارا ويحل يتبعها بصرارة دنيا خوان وغرارا ويحل يتبعها بصرارة طريقها غاد إن هي دُنار Käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, käy, اسمعني وادر بالتواب والمتوب إلى قابوس. اسمعني وادر بالتواب والمتوب إلى قابوس. اسمعني وادر بالتواب والميت وبيلاق عقوبة دنيا ما هي غير العوبة ورزقها فاني وباقي الحي كلامك زي وفعلك زي قل لي وين رايح يوخي مخلي النور مخلي الطين رايح للظلمة والغي كلامك زي وفعلك زي كلامك زي وفعلك زي